عشر. استمع إلى الأرقام الترتيبية واكتبها في الفراغات الآتية الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر الحادي عشر الثاني عشر